لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات الدخان والدابة ثم قال عليه الصلاة والسلام وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قبل أن تقوم الساعة جعل الله تعالى أمارات وعلامات تقع قبلها تنذر الناس بقربها ليتوبوا وينيبوا ويستغفروا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها آيات تظهر لتقول للناس إن الساعة قريب وقوعها لم يتبق على النفخ في الصور إلا مدة يسيرة سينتهي العالم ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات ستبرزون لله الواحد القهار ستفنى أرضكم ودياركم وتذهب أموالكم آيات عظامة ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب الخسف هو أن تنشق الأرض فتبلع ما فوقها قد يقع خسوف كثيرة لكنها ليست المقصودة بهذا الحديث فإن الله تعالى أخبرنا في كتابه أنه خسف بقارون الْأَرْضِ قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعُصبة أولي القوة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 ويل لكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون قال الله فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خسفنا به وبداره الارض عقوبه وقال عليه الصلاة والسلام يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقلف يكون فيها خسف عقوبة لبعض الناس خسف أن تنشق الأرض فتبلع ما فوقها ويكون فيها مسخ أن تقلب صورهم إلى صور حيوانات كما فعل باليهود لما قلبت صورهم ومسخوا إلى قردة وخنازير ويكون فيها قذف يعني فيها رجم بالحجارة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الخسوف منها أنه قال عليه الصلاة والسلام يكون اختلاف بعد موت خليفة من هو هذا الخليفة؟ من هو هذا الملك؟ الله أعلم، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو، لكنه ملك ظاهر، خليفة بارز، ولعله يكون قد ورث الملك عمن قبله. إذا قال عليه الصلاة والسلام يكون اختلاف عند موت خليفة ولم يقل يكون اختلاف عند موت ملك وإنما ربما كان رئيسا أو ملكا أقبل خليفة لملوك كانوا قبله قال يكون اختلاف عند موت خليفة يختلف الناس من الذي يكون خليفة من بعده؟ ربما يقع بينهم قتال ملاحم فيخرج رجل من أهل المدينة هذا الرجل هو رجل صالح يخرج متجها إلى مكة قال فيجتمع عليه الناس ويخرجونه يعني يجتمعون عليه يبايعونه يقولون هذا الاختلاف الذي وقع بعد موت الخليفة سوف يفسد بلدنا ويجعل أمرنا مضطربا نريدك أنت أن تكون أنت الخليفة أنت الملك المطاع بيننا يجتمع الناس عليه فيبايعونه عند الكعبة قال فيخرج فيأتيه بعث من قبل الشام حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض بين المدينة ومكة هم أقبلوا من الشام يمرون بالمدينة ثم يسيرون قرابة خمسمائة كيلو حتى يصلوا إلى مكة إذا كانوا في هذا القسم من الصحراء وهم بعث كتيبة عسكرية جيش جاء من الشام لقتال هذا الرجل الذي بويع عند الكعبة أن يكون هو القائد هو الملك قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا في بيداء بين المدينة ومكة خسف بهم هذا خسف بجزيرة العرب حتى إذا كانوا في بداية من الأرض يعني ما بين مكة والمدينة خسف بهم قال عليه الصلاة والسلام فيأتيه أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق بمعنى أنه ينصر بعد ذلك وهو المهدي الذي تقدم الكلام عليه. أخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخسف أنه خسف يقع في جزيرة العرب إذا وقع هذا الخسف دل على قرب قيام الساعة قالوا خسف بالمشرق وخسف بالمغرب يعني خسف في مشرق المدينة وخسف في مغربها وليس هو خسفا عاديا صغيرا لا وإنما هو خسف عظيم يكون له أثر كبير تهتز له الدنيا لذلك يعلم الناس جميعا أنه علامة عظيمة من علامات الساعة قبل سنوات اهتزت الدنيا بالطوفان المسمى تسونامي وهو خسف في المشرق في داخل البحر أدى إلى فيضان الماء وإهلاكه لما أهلك من بلدان وقرى هل هو هذا الخسف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خسف بالمشرق الله أعلم لكن هذا الخسف هو فعلا هو خسف عظيم سمعت به الدنيا أدى إلى هلاك اهتزت له الأرض تغير به مناخها تحركت به بعض الجزر خسف بالمشرق لا نجزم أنه الخسف الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن ربما يكون كذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخسف في المغرب يعني في غرب المدينة هل وقع أو لم يقع لا نزال بانتظاره لكنه واقع وهو علامة من علامات الساعة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الخسف وقعت إما على أقوام كما وقع على قارون أو وقعت بسبب معاصم يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره خيالا يجر إزاره متكبرا مختالا متظاهرا أمام الناس محتقرا لهم يجر إزاره خيالا قال عليه الصلاة والسلام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 أنه يقع مسخ وخزف وقذف قال حتى يقال لما قيل يا رسول الله متى ذاك قال إذا كثرت القيان والمعازف وشربت الخمور قال حتى يقال خُسِف الليلة بدار فلان وخُسِف الليلة بدار فلان يبدأ الخسف يتعود ويتحول إلى عادة يراها الناس عقوبة كما يقال مات فلان بكذا وكذا من الأمراض كذلك يقال خسف الليلة بدار فلان ولقد حدثنا ربنا في القرآن عن أقوام من السابقين عوقبوا بمثل هذه العقوبات أخبرنا ربنا جل وعلا بقوم شعيب الذين كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان ولما نصحهم لم يستجيبوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نحن نريد أن نعبث بأموالنا كما نشاء إن شئنا عبثنا بالمكيال والميزان وإن شئنا أكلنا حقوق بعضنا بعضا نفعل في أموالنا ما نشاء قال الله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم عذاب يوم الظلة انقطع عنهم القطر حتى إذا اشتاقوا إلى الماء وكادوا أن يهلكوا من شدة العطش والجد أقبلت إليهم سحابة فلما رأوها استبشروا بها وفرحوا وأخذوا يرفعون إليها أبصارهم فإنهم قد احتاجوا إلى الماء إلى الكلأ فلما رأوا السحابة فرعوا وأقبلوا تحتها بآنيتهم فأخذهم عذاب يوم الظلة حتى إذا أضلتهم وصارت فوقهم فإذا بالله تعالى يقذف عليهم حجارة عظيمة فتهلكهم في موضعهم في هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال يكون في أمة خسف وقذف ومسخ هذه الخسوف التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي عقوبات على الناس تقع عليهم أم أنها أحداث فقط تدل على قرب قيام الساعة ليس شرطا أن يكون الخسف الذي يقع أن يكون عقوبة على من وقع عليه فربما كان عقوبة لنفر وكان رحمة وكفارة للذنوب لنفر آخر كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعدد من أشراط الساعة ولا يعني أن فاعليها هم آثمون فأخبرنا بكثرة الأسواق وتقاربها هل هذا يعني أنك إذا بنيت سوقاً أثمت؟ أو إذا قاربت سوقاً لآخر أثمت؟ لا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيهم السمن هل هذا يعني أن كل سمين آثم؟ لا لكنها طبيعة الحياة ليعلم الناس أن الساعة قريبة وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما يطلعه الله تعالى على أمور من أمارات الساعة لأجل أن يعلم الناس بقربها كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ لا أدري متى الساعة هذه علمها عند الله؟ أنت يا جبريل لا تدري الأنبياء لا يدرون قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال جبريل فأخبرني عن أماراتها أخبرني عن علاماتها إذا كنت لا تدري متى تقوم الساعة فأخبرني ما هي العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فإذا علمنا بقرب قيام الساعة دفعنا ذلك إلى الاستعداد للقاء الله جل وعلا والتخفف من الذنوب ورد حقوق العباد إليهم والإصلاح قدر المستطاع والابتعاد عن الفتن وأن نعلم أن الأمر قد أظلنا ما الفائدة أن نعلم أن الخسفة في المشرق أو في المغرب من علامات الساعة ومن أشراطها إلا ليدفعنا ذلك لنتجهز لنهاية العالم لنهاية الكون نتجهز للقاء ربنا الجل وعلا الذي يقدر الساعة متى يشاء ويجمعنا متى يشاء يعذب من يشاء يرحم مي شاء ويجعل جل وعلا من العلامات والدلائل ما يشاء سبحانه وتعالى إن شاء جعل العلامة في السماء فإنشق القمر وإن شاء جعل العلامة في الأرض فخسفت الأرض وإن شاء جعل العلامة في المساجد فكثر فيها التزيين وإن شاء جعلها في الأجساد فظهر فيهم السمن وإن شاء جعلها في الأموال ففشت فيهم التجارة وربك يخلق ما يشاء ويختار قال عليه الصلاة والسلام خرج إلى أصحابه وهم يتذاكرون الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما تتذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات وذكر منها خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب